إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ تَوْفَ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا فقال يا أبت هذا تأليل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بِكُم من البدل من بعد أن نزو الشيطان بيني وبين إخوتي